あれ ي ل و ر م ح م ا ر ز ق ن ا ك ل ق ا و تعالى تعاليك الله الله الله الله يسعدك ويسعدك س ع د ك فهل يلعبد من الغيث فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اهتمسك بي 「ありがとうござ WHA- you فلما تبين y o m e y 「パーフェクト و ش ر ا بك لم ي ت س ن د うん。 you Thank <laughs> you. أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل حبه كمثل ح ب ة انبتت سبع سداد ب في كل سنبله اتحب والله ي ض ا ع ف